طيب شكرا نوصل المباركه المحبه والسلام لكل الاحباء في الغرفه الاحباء المسلمين المسيحيين اليهود اللادينيين الملحدين سلام المسيح يشمل كل البشر في كل مكان احبائي المباركين اهلا ومرحبا بكم في غرفتكم all things have become سعيد ان اكون موجود معكم النهاردة في خدمه جديدة من خلال سفر دانيال اللي احنا موصلين فيه من البداية تقريبا ووصلنا الى الاصحاح التاسع بنعمة الرب القدير وبشكر كل الاحباء اللي شاركوا في الترنيم وصابي بارككم ويعودكم تعد خدمتكم كل خير الاحباء اللي بيساعدوني في وضع الايات على التكست ممكن نحط الايتين الاولى والتانية لو سمحتوا من سفر دانيال تسعة عشان الاحباء اللي ما معهمش دلوقتي كتاب مقدس يقدروا يشاركوا معنا في السنة الأولى لداريوس ابن حش ويروش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرمياء النبي لكمالة سبعين سنة على خراب أوروشاليم هنا بنشوف الكتاب المقدس يؤرخ الكتاب المقدس حينما ذكر أسماء أشخاص أو بلاد أو أماكن أو جبال أو بحار إنما ذكر أشياء تستطيع الآن أن تتلمسها بيدك إن كانت موجودة كالبحار والجبال والأماكن أو لو أشخاص تستطيع أن تتلمسهم في التاريخ البشر أيضا الذي كتبه المؤرخون الآية الثانية في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت, الكتب فهمت من الكتب عدد السنين <تصفيق> فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرمياء النبي لكمالة سبعين سنة على خراب أوروشالي يريد الأحبال بيحط الآيات بلغات أخرى إذا كان إنجليزي أو فرنسي مرتين بكفي عشان يكون في فراغ في التكست إلى حد ما مناسب تلاحظوا هنا عايزكم تركزوا على هذه الكلمات أيها الأحبة انا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين زي ما صلت أختنا فرحة من شوية قبل الصلاة تكلمت عن أن أناس الله القديسون كتبوا لنا مسوقين من الروح القدس نبؤات. يعني لم يتجرأ نبي الله النبي الحقيقي إرمياء أن يقول عن الكتب السابقة أنها كتب محرفة لأنه لا يفتري على ذات الله لأنه نبي حقيقي قدس كتب الله واهتم بها ودرس هذه الكتب وفهمها بوحي إلهي عدد السنين من فين مش بس وحي لا أيضا من الكتب التي سبقت إرميا <تصفيق> عفوا التي سبقت دانيال إذن دانيال احترم الكتب دانيال قدر هذه النبوءات فقبل دانيال كان هناك الأسفار التي أوحى الرب بها إلى إشعياء وإرمياء وكتبت مراسي إرمياء أيضا ففتح إرميا وفهم من إرميا عدد السنين التي كانت بخصوص سبيل شعب إسرائيل وهنا نتكلم عن المملكة الجنوبية مملكة يهوزا سبعين سنة على خراب أورشالين وتمت تماما كما ذكر الرب الإله أنتم عارفين أن إرمياء معاصر للسبي إرمياء معاصر للسبي ونبه الشعب قبل السبي بأهمية التوبة وأهمية العودة إلى الله ولكنهم لم يسمعوا وكان ضمن نبؤات إرمياء أنه قال للشعب أنه سيكون هناك السبي وسيحكم على هذه المدينة أرشالين وعلى صد يهوزة بالخراب مدة سبعين سنة وكلنا نعلم كيف أن نبو نصر جاء بجيوشه وثبى مملكة الجنوب الإسرائيلية إلى بابل فائما من الكتب حطونا الآية التي يتكلم عنها الوحي الإلهي حيث يقول الوحي لكل منتهى رأيت حدا أما وصاياك فواسعة جدا حطونا الآية ذي لو سمحت لكل منتهى رأيت حدا أما وصاياك فواسعة جدا لماذا وصايا الرب واسعة بلا حدود لأن قائلها هو الرب غير المحدود وبالتالي كلماته غير محدودة. لاحظوا هنا أن الوحي الإلهي لم ينتهي بفهم دانيال لهذه الآيات. فكلمة الرب واسعة جدا. ولذلك دائما نوصي بأهمية قراءة الكتاب المقدس. عارفين ليه؟ انتو عارفين ليه؟ لأننا حينما نقرأ الكلمة الحية فهذه الكلمة ما تزال تعمل وتعمل فينا بطوة لأن قائلها هو الحي إلى أبد الأبدين السيد الرب الإله وبالتالي قيل عن الكتاب المقدس لان كلمة الله حية خلوا بالكم مش محية لا مش بس محية لا حي في ذاتها في طبيعتها تعطي حياة وهذا أمر عجيب جدا أن نفهم أن الكلمة في ذاتها حي فإذا ما الذي نستفيده أيها الحباب من الآية رقم اثنين أن دانيال هذا الرجل الحكيم والحكيم جدا كيف أنه لم يهمل الكتب الرجل الذي كان له وحي خاص لم يهمل الكتب فكيف لنا أن نهمل كلمة الله الحية إذن نستفيد أن نلتصق بكلمة الله أن ننكب على الكتاب المقدس لأن به لنا الحياة وبدونه لا حياة على الاطلاق إيه رأيك النهاردة تاخد قرار مع نفسك أخي المبارك أختي المباركة إيه رأيك لو انت ما عندكش علاقة بالكتاب المقدس إيه رأيك من النهاردة تاخد قرار أن الكتاب ده يصبح رقم واحد في معادلتك إيه رأيك من اللي حبي يأخذ القرار ده معي يكتب لي سبعة تعالوا نشجع بعضين اللي حبي يأخذ القرار ده مع نفسه أن الكتاب المقدس يصبح الصديق الألزق من الأخ الكتاب المقدس يصبح الرفيق يصبح الكتاب الذي يشع من خلالك للآخرين يصبح الكتاب الذي يعلمك كيف تحب العالم كل العالم مهما اختلفوا معك في العقيدة في الفكر في الدين في اللون في الجنس تنطلق من هذا الكتاب لمحبة كل الناس ولمحبة الإله محبة حقيقية اللي كاتب على التكست نفسي ابدأ من النهاردة واخد قرار بالصعب ابدأ من اليوم واخد قرار انه لا نقرأ الكتاب المقدس لطردية الضمير لا نقرأ الكتاب المقدس كواجب ولكن نقرأ الكتاب المقدس بتلزز بنهم بشغف نعم هو الغذاء الروحي كلمة الرب الحية ما الذي فعله دانيال النبي بعد ان فهم الرؤية وفهم الكلمة نشكر الله من اجل الاحباء اللي بدوا وكادبين انهم بدأوا يقرأوا الكلمة الحية ستشعرون بفرق كبير في حياتكم لن يحتاج شخصا أن يقول لك سيكون فرق أنت وحدك أنت وحدك ستشعرون بالفرق في حياتكم نحط الآية رقم ثلاثة فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد وجه وجهه إلى الله السيد عشان يطلب عشان يصلي من أجل شعبه من أجل هذه السبعين سنة التي انقضت وكادت تنقضي وجهت وجهي بصلة بتضرعات بصوم ومسوح ورماد كيف أزل نفسه كيف اتضع أمام إلهه كيف لبث المسور كيف جلس على الرماد لكيما يعلن خضوع التام لسيد الأرض كلها وهنا لابد أن أشير إلى أمرهام حيث أننا في وقت صوم لا بد أشير بكلمة هنا أن أشير بكلمة هنا <تصفيق> مشهور عن الكنيسة المصرية أن الصوم فيها صوم نباتي ولكن ربما البعض لا يعرف وأحب أن أعرف أيضا الذين يمارسون هذا الصوم أن صوم الكنيسة المصرية ليس فقط صياما نباتيا ولكنه أيضا صياما انقطاعيا بمعنى أنه تبدأ فترة الانقطاع الساعة الثانية عشر ليلا وفي ناس بتفطر الساعة 12 الظهر يعني بتنبيه 12 ساعة ناس بتفطر الساعة 3 الظهر ناس بتفطر الساعة 5 ناس بتفطر الساعة 6 العصر ولكن حينما يأكل لا يأكل أي شيء يأكل فقط الأشياء التي لا تعطي قوة وطاقة للجسم فيزلل نفسه أكثر فأكثر وعشان كده الناس اللي بتقول إحنا صايمين يريد يفكروا معايا من النهاردة يريد تعمل لك ساعتين ثلاثة صبح قطاعي قبل ما تفتر وأنا هشارككم كلنا نشارك بعض يعني بدل ما تقوم الصبح على طول على كوباية الشاي أو الأهوة لا فكر خذ لك ساعتين ثلاثة انقطاع شارك القديسين الموجودين في العالم حتى اللي بيصوم للمغرب حتى اللي بيصوم على المغرب بيفطر على هذه الأشياء النباتية ويستمر هكذا لا يدخل أي طعام إلى فمه شيء وده اللي حناخده فيه دانيال عشرة الأصحاب القادم بنعمة المسيح لا يدخل الى فمه شهي أو حلو خلال الخمسة وخمسين يوم أو خلال الخمستاشر يوم أو خلال الأربعين يوم أو خلال التلات أيام حسب الصوم الموجود انا من هنا مش عاوز أعرف الصوم بقدر ما أريد أن نشارك مع بعض في فترات انقطاعية واحد يقول لا انا بفتر الساعة 12 طيب بتصحى من النوم الساعة كامة يعني على الساعة 11 ونص عملتش حاجة يا عزيزي تصحى 11 ونص عبال ما تجهز نفسك بتفتر 12 لا اه رأيكم بقيلنا حوالي يعني اسبوعين كده في الصيام ادل نفسك تدريب ليس فقط أن تنقطع عن ما هو شهي من الأكل فترة الصوم ولكن أن تنقطع عن الصوم عن الأكل والشرب تماما فأنا أعلم أن في الكنيسة المصرية في الكنيسة المصرية هناك من يصوم صيام انقطاعي لأكل ولشرب ويطوي أيام وحينما يفطر يفطر فقط على أشياء بسيطة جدا أريد أن أستفيد الآن من الآية رقم ثلاثة مش عايز أعديها بقى إنا في الصوم ده حوالي أسبوعين مين اللي حيحبي شارك معايا ويعمل له انقطاع ساعتين في الصبح قبل الفطار ونبدأ من بكرة بقى اسبوع يلا أسبوع واحد نبدأ من بكرة أعمل لك ساعتين ثلاثة الصبح كده انقطاعي تقضي فيهم وقت في الصلاة وقت في قراءة الكلمة وبعد كده افطر زي ما انت عاوز فوجهت وجهي الى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح يعني المسوح والرماد وصليت الى الرب اله واعترفت وقلت شيء رائع جدا أن تكون صلاتنا أيضا فيها اعتراف بزنوبنا وخطينا مش هطول في الصلاة بتاع الدنيال لأنها واضحة لكن سنتأمل في بعض الكلمات حتى ندخل إلى عمق الموضوع النهاردة لا يوجد صيام انقطاعه في السبوت والأحد لأنها أيام مقدسة من الرب فالسبت هو الراحة القديمة والأحد هو الراحة الجديدة وهذه أيام مقدسة نعم شكرا لك يا أخ مكبس نحط للآية خمسة أيها الرب الإله العظيم المغوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصياه في البداية يا أخوة نازم التسبيح اتعلم كده في صلاتك اول ما تيجي تصلي مش على تقول انا محتاج انا تعبان قبل ما تقوله انا تعبان وانا متضايق وانا وانا سبح التسبيح تسبيح مهم جدا ايها الرب الاله العظيم المهوب انت اله رائع حافظ العهد رائع في طبيعتك لك رحمة لك محبة وتحفظ حافظي وصاياك ثم بدأ في اعترافه أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا وأباءنا وكل شعب الأرض رائع دانيال شوفوا معاي الآية ستة دي تاني وما سمعنا من عبيدك الأنبياء يعني بيعترف بكل الأنبياء الذين جاءوا قبله. ويعترف بكل الوحي المقدس الذي كتبوه وكاذب من يفتري على الله ويقول أن الله يدرك كلامه ليحرف ويبدل النهاردة لو في ملك كتب قرار ليعرف يحافظ على قراره فكيف إله الكون ال... لا يستطيع أن يحافظ على كلامه هل يصبح إله إن شاء الله هل يستحق أن يكون إلها هذا الإله الذي لم يعرف كيف يحفظ كلامه كيف يستحق أن يكون إلها هذه أكذوبة أكلم الأحباء المسلمين الذين برمجوا ودربت ضمائرهم على الافتراء على الله دون أن يشعروا دون أن يحسوا أنهم يرتكبون جرما كبيرا حينما ينسبون إلى الله الضعف ما هي واحد في الاثنين يا إخوة إما إله ضعيف وإما إله متآمر ضعيف ما عرفش يحمي كلامه واتطاع البشر أن يهزموه ويحرفوا كلامه وإما أن يكون إلها متامرا. أراد أن يضلل البشر فجعل البعض يحرفون كلامه ويبدلونه ليضلل به البشر وحقيقة نحن لا نؤمن لا بإله ضعيف ولا بإله متآمر نحن نؤمن بإله قدوس طاهر إله يهتم بعبيده إله يهتم بالإنسان إله يستطيع أن يحفظ كلامه اله يقول في كتاب المقدس حط الآية دي لو سمحت أنا ساهر على كلمتي لأجريها وحط الآية التانية دي إن كلمتي كمطرقة تحطم الصخر إن كلمتي كمطرقة تحطم الصخر الله لا يترك كلامه يبدل ويحرف ههو دانيال النبي يعلن في هذا الأصحاح أنه يؤمن بكل الأنبياء وليس فقط أسماء أنبياء وإنما بالوحي بتاعهم مش يطلع يقول دانيال أنا ذؤمن بأرمياء بس كتابه تحرف طب فايضة إرمياء إيه أرمياء ليس له قيمة بدون الوحي قيمة إرمياء أن الله أعطاه وحيا فبالتالي لابد حينما تؤمن لا بد أن تؤمن بوحي الله لإرمياء الاجبين مع بعض مش تؤمن بإسم نبي لا تعرف ماذا قال ماذا فعل ماذا علم أين الوحي لا تعرف أي شيء باطل هذا الإيمان وعلشان كده المسيحي هو الشجاع الوحيد في هذا الوجود الذي يستطيع أن يقف أمام العالم ويقول انا أؤمن بالرسل وبالكتب عارفين ليه؟ لأنه عنده الدليل في كتابه المقدس لو أي واحد سأله تؤمن بموسى؟ نعم الدليل هو كتاب موسى في إيدي أؤمن به أطبعه وبشر به <تصفيق> لا يستطيع آخر أن يقول هذا الكلام على سبيل المثال الأحباء المسلمين تسأل المسلم تؤمن بموسى نعم تؤمن ببحي موسى نعم أين الوحي حرف فيؤمن مجرد واحد اسمه موسى أين وحي الله لموسى ولا يعرف أين المنطق في هذا الكلام هل هذا منطق أين العقل هل هذا عقل أن تؤمن بشخص اسمه موسى ولا تعرف ما الذي علم به موسى الوحي هو المحك هنا نحن أمام دانيال النبي الذي لديه وحي ولكنه يؤمن بوحي الأنبياء ويعترف هنا أن ملوك إسرائيل فيهم وبعضهم لم يسمع الوصايا وحاد عن الوصية <تصفيق> الآية السبعة لك يا سيد البر أما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذى ولسكان أوروشليمة ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي <تصفيق> طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياها خذي الوجوب لنا أما أنت يا رب أنت لست أبي ظالم لما تشوف في ألم في حياتك إوعى لما تشوف في تعب في حياتك توجه اللوم لله أبدا الله الله له دائما الحكم المطلق الصادق الصالح نحن الذين نعوج القضاء ونحن الذين نخطئ لك البر يا سيد أما لنا فخزي الوجوه نتعلم في صلاتنا في كل يوم نقول له يا رب أنت السيد البارر أما نحن فعوجنا المستقيم نحن كسرنا الوصية أما أنت فتظل بار وقدوس لكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها مش طردتم علشان أعاوز أطردهم مش بدمرك قري عشان أعاوز أدمره لا لأنه في خطية من أجل خيانتهم التي خانوك إياها والخيانة هنا المقصود بها عبادة الأوسان يكرر يا سيد في الآية 8 لناخذي الوجوه لملوكنا لرؤسائنا ولآبائنا لأننا أخطأنا إليك مرة كنت بقى عن في موضوع روحي يعني وبعدين الكاتب يكتب إنه في في كلمة صعبة جدا على الناس إنه يقولوها كلمة صعبة لا تستطيع أن تقولها كلمة يهرب منها الكثيرون وأنا عاوز أعرف إيه هي الكلمة كلمة يا لا يعرف الكثيرون حروفها كلمة كلمة كلمة في الاخر طلعت كلمة انا مخطئ انا غلط انا اخطأت احيانا الكرامة تاعدنا احيانا الانا والذات اللي فينا تمنعنا ونحن نرى الخطأ أمامنا أن نعترف ونقول نعم هذا خطأ جيد يا إخوة أن الإنسان فينا يعترف بخطأ يعترف ان كان في طريق خاطئ ويقول أنا خاطئ هذا الطريق خاطئ بعد ما قدم الخطية واعترف بالخطية في الآية 9 طيب شوفوا قرن الآية 8 والتسعة يا سيد لنا خذي الوجوه لملوكنا لرؤسائنا لأبائنا لأننا أخطأنا لك طيب بس انت لك ايه للرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه انت بقى لك المراحم نحن نتزلل أمامك نحن نعلم خطأنا نحن نعترف بخطياتنا نطلب المراحم أنت لك المراحم والمغفرة دا عملك الإله الرائع دي رحمتك دي محبتك أنك تغفر الخطايا ثم يعود في الآية عشرة وما سمعنا صوت الرب إلهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيده الأنبياء يكرر مرة أخرى أنا أعترف بكل الأنبياء هكذا يقول دانيال <تصفيق> وكل إسرائيل قد تعدى على شريعتك وحاد لألا يسمعوا صوتك فسكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا إليه يستشهد بشريعة موسى اللي فاهم انا عاوز اقول ايه يكتب لي 5 فاهمين يستشهد بشريعه موسى دانيال النبي بعد حوالي او قرابة ال1000 سنه يستشهد بشريعه موسى ويقر بها ويؤكد أن ما اصابنا من من من عقوبات هو مكتوب في شريعة موسى <تصفيق> الآية 12 وقد أقام كلماته التي تكلم بها علينا وعلى قضاتنا الذين قضوا لنا ليجلب علينا شرا عظيما ما لم يجرى تحت السموات كلها كما أجري على أورشالين صحقت يا أخوة أورشالين ورشالين دمرت تماما ودمر الهيكل وكل شيء بيد نبو خزنصر في الآية 13 مرة أخرى وكما كتب في شريعة موسى قد جاء علينا كل هذا الشر ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لنرجع من أثامنا ونفطنا بحقكا وكانت النتيجة ايه لما الشعب خان الله لما الشعب جاء في الأوسان وعبد الأوسان في أورشالين فسأر الرب على الشر وجلبه علينا لأن الرب إلهنا بار في كل أعماله التي عملها إذ لم نسمع صوته يعني ما سمعناه وصيته وحذرنا في وصية موسى أننا يجب أن لا نعبد الأوسان فعبدنا الأوسان فأتت علينا اللعنة الآية 15 والآن أيها السيد إلهنا الذي أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوية وجعلت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم قد أخطأنا عملنا شرا يتضرع إلى الرب ويقول له يا سيد أنت الذي أخرجت شعبك من أرض مصر هذا العمل العظيم نعم نحن أخطأنا ولكننا اليوم نطلب رحمة في الآية 16 يا سيد حسب كل رحمتك تصرف صخطك وغضبك عن مدينتك أوروشليم الجبل قدسك إذ لخطيانا ولأثام أبائنا صارت أرشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته وأضئ بوجهك على مقدسك الخرب من أجل السيد عندي وقفة هنا في الآية 17 فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته بوجهك على مقدسك الخرب حطونا الآية واحد واثنين من سفر التكوين الأصحاح الأول فحح الأول من سفر التكوين واحد واثنين في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه بس كده عايزين نحط الآيات دي مع بعض شوف الأرض كانت خالبة وخالية قبل أن يخلق الله فيها كل شيء رائع وجميل كان شكلها خرب ليس فيها حياة أيضا ولكن الرائع أن روح الله يرف روح الله يحتضن الأرض كطائر إلى أن تخرج الحياة من الأرض في لاي اللي قدامنا واضئ بوجهك على مقدسك الخرب هل في واحد في وسطنا حاسس انه مقدسه خرب يعني قلبه خرب القلب اللي في الداخل برحب بالاخت ربا اهلا مرحبا بيكي نورتي الروم خليك معنا عشان حبي النس مع صوتك واخد ربا الرب يبارك حياتك هل في واحد حاسس انه قلبه خرب هل في واحد حاسس انه يحتاج ان يضيء الرب بوجهه على مقدس الخرب نحن نقرأ الآن من دانيال فمن أذنك يا إلهي واسمع افتح عينيك وانظر خربنا والمدينة التي دعي اسمك عليها <تصفيق> إيه رأيكم وتعالوا نصلي مع بعض عشر ثواني مش كثيرة على كل واحد فينا خمستاشر ثانية مش كثيرة على أي واحد فينا إننا نطلب من السيد الرب أن يضئ بوجهه على مقدسنا على قلبنا على قدس الأقداس الذي في داخل كل واحد منا إلهنا المبارك يسوع المسيح يا من أشرقت بنورك على حياتنا نشكرك أبونا السماوي من أجل أنك دائما تريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون الآن يا ملكنا السماوين صلي إن كان هناك خراب في قلبي فأنا أضع هذا القلب بين يديك صحح يا سيد رمم السغرات التي فيه ضع بين يديك أيها الفخار الأعظم واصنع منه إناء يليق بشخصك إناء يليق بجلالك يا من أضعت بوجهك على قلوب عبادك وعلى قلوب القديسين عبر التاريخ الآن أضع بوجهك على قلوبنا نحن ننتظر يا سيد أن تغير فينا القلب القديم القلب العتيق القلب الطبيعي وتخلق فينا قلبا روحيا قلبا جديدا يمجدك لك كل المجد يا سيد في اسمك امين دانيال تسعة سبعتاشر حطوه تاني على التكست لو سمحته فاسمع الآن يا الهنا صلاة عبدك وتضرعاته اللي صلى معانا الرب سمع صلاتك وتضرعاتك الآن وأضئ بوجهك على مقدسك الخرد من أجل السيد من أجلك أنت وهنا أيضا إشارة إلى شخص المسيح له كل المجد السيد في الآية 18 18 أمل أذنك يا إلهي واسمع افتح عينيك وانظر خربنا والمدينة التي دعي اسمك عليها كل واحد فينا مدينة دعي اسم المسيح عليها اسمك إيه اسمي مسيحي من فين جبت الاسم ذه خلع إلهك اسم عليك إلهك خلع أيبته واسمه عليك فأصبحت مسيحي تنتمي إلى المسيح وانظر خربنا والمدينة التي دعي اسمك عليها ألا يستحق هذا الإله أن نمجد أيها الأحبة ألا يستحق هذا الإله أن ننحني أمامه كيف خلع اسمه علينا نحن الدون والمزدرب وغير الموجود نحن ألا شيء كيف خلع اسمه العظيم علينا <تصفيق> نشكرك يا سيد لأنك خلعت اسمك علينا لأننا سمينا باسمك مسيحيين يا سيد اسمع في الآية 19 يا سيد اغفر يا سيد اصلي واصنع لا تؤخر مش عشان انا قويس مش عشان انا بار لا من اجل نفسك يا الهي عشان خاطرك انت عشان شخصك لان اسمك درية على مدينتك وعلى شعبك عشان اسمك ما يتلوث يا سيد عشان انا ما اكونش سبب عزران الاخرين من اجل اسمك فقط وبينما انا اتكلم واصلي واعترف بخطيتي وخطية شعب اسرائيل واطرحوا تضرعي امام الرب الهي على عن جبل قدس إلهي تتكلم عن أرشالين وأنا متكلم بعد بالصلاة إذا بالرجل جبرايل الذي رأيته في الرؤية في الابتداء مطارا واغفا لمسني عند وقت تقدمت المساء استجابة رائعة جدا أرسل الرب ملاكه ليعذي دانيال في صلاته وفي صومه أرسل الرب ملاكه هل يمكن أن يرسل لي الرب ملاكا ضعوا لنا هذه الآية في كل ضيقهم فضايق وملاك حضرة خلصهم عشرات الملائكة حولك انت لا تراهم وربما إذا رجعنا إلى العهد القديم نرى ونقرأ إليش عن نبي حينما كان معه تلميذ وهو لا يرى ان الجبل حول المدينة كله أجناد ملائكية قال, قال إليش عن الرب يا رب افتح عيني الغلام ليرى نحتاج أن يفتح الرب عيوننا فقط لنرى لنتلمس هذا العالم الملائكي الذي يحيط بنا كم خطر ربنا نجات منه وانت مش واخد بالك كم مرة انقذت باعجوبة من الموت من خلال يد الله يد الملائكة ملائكة الرب الذين حولنا لمسني عند وقت تقدمة المساء التقدمة اللي كان شعب إسرائيل عندهم تقدمتين يومية وحدة مسائية وحدة صباحية في هذا الزمن في هذا التوقيت وكان الرب له رسالة إلى دانيال يقول ستعود التقدمات مرة أخرى على جبل قدس في أرشالين وسيبنى الهيكل كأن الرب يعز دنيال في الآية 22 وفهمني وتكلم معي وقال يا دنيال أني إني خرجت الآن لأعلمك الفهم في اتداء تضرعاتك خرج الأمر وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب فتأمل الكلام وافهم الرؤية رأي ربنا فيك إيه, إيه اللقب بيقولولك المسيح شوفين الرب بيلقب دانيال بالمحبوب عايزك تفكر 5 ثواني كده تحب ايه يكون لقبك من السيد الرب تحب ايه يكون لقبك فكر كده واختار اللقب اللي تحب المسيح يقوله لك والكتاب المقدس يقول يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشيئتك حسب اشتياقات قلبك الله لا يحتقر اشتياقات قلبك الناس البعيدة وبتفكر وعاوزة ترجع وبتقول يا ريت الناس المشغولين بخطية وبيقولوا مش قادرين بس انت عاوز لو عاوز الرب سينظر الى اشتياقات قلبك ويساعدك وترجع الى احضان المسيح المهم تكون عاوز رائع جدا كل ما اقرا هذا اللقب لدانيال امجد هذا الاله العجيب العظيم الذي يطرح ويخلع علينا هكذا اللقاب رائعه جدا بس عاوز اقول لك خبر مفرح عاوز اقول لك واقول لك لكل الاحباء مسيحيين وغير مسيحيين أنه كل واحد فينا محبوب من الله علشان كذا المسيح له كل المجد قال في يحنى 3 هكذا أحب الله العالم فكل واحد أصبح يمتلك هذا اللقب محبوب الميزة هنا لدنيال أنه سمعه بأذنيه ونحن نؤمن بالإيمان أن هذا اللقب لكل واحد فينا في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب فتأمل الكلام وافهم الرؤية عاود تفهمني إيه تعالوا نشوف مع بعض وبنعمة المسيح أنا حخط ست لينكات حنحاول نفهم مع بعض هذه الرؤية الرائعة ودقة الوحي الالهي فتأمل الكلام وافهم الرؤية لو سمحت أخر ماني حط لنا اللينك الأول مشكورا أخر ماني نفتح مع بعض اللينك ده قصاد الأخر رماني هنا تكملت الأصحاح حنقرأ الجزئية دي مع بعض وبعد كده نشوف إيه الحساب الموجود قدامنا سبعون أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثن وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القدوسين فعلم وفهم أنه من خروج الأمر لتجديد أوروشاليمة وبنائها إلى المسيح الرئيس سبعة أسابيع وإثنان وستون أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأرض وبعد سنين وستين يقطع المسيح وليس له وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس وانتهاؤه بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة وعلى جناح الأرجاسي مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب <تصفيق> بنشوف هنا ان دانيال اللي كان نائح دانيال اللي كان بيصلي يقول له الملاك افهم الرؤية سبعون أسبوعا قضيت على شعبك حنفهم الكلام ده كلمة كلمة بنعمة الرب يسوع كانت صلاة دانيال علشان يخلص شعبه يا رب انت حكمت علينا في سبعين سنة في السبي طيب خلاص قادي السبعين سنة انقضت أصلي وأتضرع يا سيد أن ترجع الشعب وترجعنا إلى أورشليم هكذا كانت صلاة دانيال ولكن الرب الإله يقول له يا دانيال أنت تتكلم عن سبعين سنة وأنا سأكلمك عن سبعين في سبعة سأكلمك عن أكثر من مجرد سبعين سنة سأكلمك عن سبعة أضعاف هذا الزمن أنت تتكلم وتطلب يا تنيال عن رجوع شعبك وأنا سأكلمك ليس فقط عن رجوع شعبك ولكن سأكلمك عن المسيح الرئيس فافهم الرؤية متذكرين السيد المسيح لما بطرس قال له يا رب كم مرة لو أخطأ إلي أخي أنا أسامحه هل إلى سبع مرات فكريني الكلام ده عند اليهود انك انت تسامح ثلاث مرات فاعتقد بطرس ان هو قدم يعني الرقم الاعلى سبع مرات انا اصفح فقال له الرب يسوع لا ده بسيط جدا ليس الى سبع مرات بل الى سبعين مرة سبع مرات يعني في اليوم الواحد لو اخطأ اليك اخوك ضرب هذا الرقم ربعمية ضرب الرقم ده ربعمية وتسعين مرة وده شيء لا يمكن انه يحصل اغفر له اغفر له سامحه ده معنى كده انه اللي بيطلب مني اسامح اخويا ربعمية وتسعين مرة هو بيسامحني قد ايه معنى الرفاتح دراعه ليك الرفاتح دراعاته ليك ليك لا واحد فينا لا تستفسر خطياتك على دم المسيح فدماء المسيح تغطي وتغفر كل الخطايا مهما كانت فإذن لفت الرب نظر دانيال إلى ما هو أبعد من مجرد سبعين سنة يا دانيال أنت تطلب سبعين ولكني سأعطيك معلومة عن سبع في سبعين وده بورينا يا إخوة لما بنطلب لما بنصلي لما بنتضرع لما بنفتح دراعاتنا قدام ربنا ونصلي بيعطينا اكثر مما نسأل اكثر مما نتخيل اكثر مما نطلب فدنيال بينما يتكلم عن رجوع شعبه يقدم له السيد الرب نبوء ايضا عن مجيء المسيح ملك المجد وتحديد النبوة تحدد بدقة كما سنحسب مع بعض الآن البعض ينتظر كان المسيح حتى في عصر دانيال ولكن هنا النبوة رائعة جدا يقول لتكميل المعصية قبل الاعداد الموجودة عشان نحسبها في بعض الكلمات عاوزين نفهمها مع بعض تكميل المعصية يعني المسيح مت جاي عشان يكون ملك ارض جاي عشان هدف روحي واضح اه فاليهود هيرجعوا من السبي سيترك عبادة الاوسان نعم ولكنهم سيرتكبوا أكبر خطأ في حياتهم سيرتدوا عن البر سيكملوا معصيتهم حينما يصلب المسيح ويرفضوا الله يرفضوا خلاصوا بالرغم من أنهم ينتظرون هذا الخلاص إذن تكميل المعصية معناها اكمال الكأس كأس الشرور كأس المعصية اكمال المعصية رفض البر صلب المسيح اما تتميم الخطايا فالمعنى هنا اي ان يضع المسيح حدا للخطية وعشان كذا المسيح الصليب قال ايه قد اكمل قد اكمل كل شيء قد أكمل مع عادة الخطيرة تقف ضد نجابنا من الموت الأبدي لأن المسيح سحق الموت الأبدي حينما قام من الموت بطبيعتنا البشرية أعطانا قدرة القيامة من الموت الأبدي لأن طبيعتنا البشرية انتصرت في شخص المسيح سحقت الموت فأصبحنا بطبيعتنا البشرية هذه قادرين على القيامة في قيامة المسيح كفارة الإثم هذه أيضا قدامكم في النص اللي احنا قرأناه من شوية كفارة الإثم كفارة كفر يغطي يغطى هذا الإثم يغطى هذا الخطأ الذي أفسد طبيعة الإنسان وجرده من الحياة الأبدية دم المسيح يغطي كل الخطايا وليؤتى بالبر الأبدي البر الأبدي هو شخص المسيح هو برنا كما قال الكتاب المقدس ففي المسيح صرنا أبرار لأننا يقول كده الكتاب المقدس أنتم الذين قد اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح لبسين المسيح فعيني الآب السماوي ترانا من خلال هذا السوب البار فترانا قدسين ترانا أبرار لما يكون عندك لمبة في البيت لمبة مصباح وتلون المصباح تديه لون أخضر مثلا واتنور النور مع أنه النور أبيض لكن يخترق هذا اللون الأخضر ويخرج إليك وهو يكتفي هذا الوشاح الأخضر فكذا نحن اكتفينا بفداء المسيح اكتفينا ببر المسيح فحينما يرانا الأب السماوي يرانا ابرار وقدسين وأطهار لأننا مكتسين بالمسيح البار فيرى بر المسيح ولمسح قدوس القدوسين شخص مسيح له كل المجد كرس ناسوته لعملية الفداء ايضا حينما حل الروح القدس عليه كنائب عن البشرية في المعبودية في العماد قدوس القدوسين وايضا قدوس القدوسين ايها الاحباء تشير الى جسد المسيح اي الكنيسة لان المسيح له كل المجد اشار الى جسد بانه الهيكل فكرين لما تكلم عن جسد عن, عن جسد كهيكل خلونا نشوف الآيات دي مع بعض كده نشوف في بشارة القديس يوحنى الأصحاح الثاني والآية 18 18 لـ 22 فأجاب اليهود وقالوا له أية آية ترينا حتى تفعل هذا أجاب يسوع وقال لهم انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيموا فقال اليهود في ستة وأربعين سنة بني الهيكل أفأنت في ثلاثة أيام تقيمه وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده يعني المسيح لو كل المجد كان بيتكلم عن هيكل الجسد عن جسده عن الكنيسة عن العروس الجديد وعلى وعلشان كذا ليس بغريب ان يقول الوحي عنا الستم تعلمون انكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم نحن الهيكل الجديد يا إخوة فإن كان في الكتاب المقدس مكتوب عن الكاروب وهو طغم من الملائكة أنهم, ي... أنهم كانوا يحملون الله فأنت أيضا كاروبا أنت أيضا ملاكا وأعظم من ملاك لأنك تحمل الله في داخلك أنت تحمل الله أنت هيكل الله وروح الله ساكن فيك نأتي الآن إلى حساب هذا الزمن المكتوب أمامنا وقبل أن نحسب الزمن حطونا الآية 25 على التكست فعلم وفهم أنه من خروج الأمر لتجديد أوروشاليم وبنائها إلى المسيح الرئيس سبعة أسابيع وإثنان وستون أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ذيق الازمنة عايز في البداية فعلم وافهم انه من خروج الامر لتجديد اوروشالين عايزكم كده معايا تفتحوا عزرة صفر عزرة في العهد القديم افتحوا معايا عزرة والعصاح السابع والناس يساعدونا ويحطونا الآيات على التكست لو سمحت أنا سأقرأ من الآية الأولى عزرى سبعة واحد وبعد هذه الأمور في ملكي ارتحشست ملك فارس عزرى ابن سرايا ابن عزريا ابن حلقيا ابن حلقيا ابن شلوم ابن صادوق ابن أخي طوب ابن أمريا ابن عزريا ابن مرايوس ابن زراحيا ابن عزي ابن بقي ابن أبي شوع ابن فنحاس ابن ألي عذار ابن هارون الكاهن الرأس عزر هذا صاعد من بابل وهو كاتب ماهر في شريعة موسى التي أعطاها الرب إله إسرائيل وأعطاه الملك وعطاه عفوا الملك حسب يد الرب إلهه عليه كل سؤله وصعد معه من بني إسرائيل والكهنة واللاويين والمغنين والبوابين والنثينين إلى أوروشاليم في السنة السابعة لأرتح الملك وجاء إلى أوروشاليم يعني شايفين الكتاب المقدس يفسر بعضه بعضا تجديد أوروشاليم خرج في عصر أرتحشستا في السنة السابعة أي سنة ربعمية قبل الميلاد سنة ربعمية قبل الميلاد طيب عندنا في النبوة جدامنا سبعة أسابيع وعندنا 62 اسبوعا نشوف مع بعض اخ روماني لو سمحت حط الصوره رقم 2 حط اللينك رقم 2 لو سمحت يا اخ روماني شكرا افتحوا معايا اللينك ده افتحوا معايا اللينك ده لو سمحتوا مشكورين قدامنا هنا تلخيص بسيط للنبوة انا حطيت قدامنا هنا سبعون أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة فعلى موافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورى شريم وبنائها إلى المسيح الرئيس عندنا سبع وسبعين أسبوع راح مجسمهم سبعة أسابيع في البداية وبعدين اثنان وستون اسبوعا والمرحلة التالتة باللون الاحمر ويسبت عهدا مع كثيرين في اسبوع واحد شوفوا معايا تحت كده باللون الشبهة اخضر عندنا تلت مراحل تلت فترات سبعة سبيع اثنين اسبوع اسبوع واحد لحد هنا معايا انا مش عايز حد فيك ويتوه معايا واضح ابقى قدامنا تلت تلت مراحل حدد الوحي الالهي هنا قسم السبعة تاني تاني يا سيد محمد قسم السبعة وسبعين اسبوعا الى تلت مراحل باللون الازرق فوق قدامك سبعون أسبوعا قضيك على شعبك وعلى مدينتك المقدسة بعدين بينتقل بقوله اعلم وظهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشاليم وبناءها إلى المسيح الرئيس لحد من المسيح يجي المسيح الرئيس سبعة أسابيع و وستون أسبوعا دي المرحلة الأولى سبعة المرحلة الثانية 62 أسبوعا اللون الأحمر ويثبت عادا مع كثيرين في أسبوع واحد يبقى في أسبوع ثاني طيب انزلوا كذا باللون الأخضر تحت عندنا ثلاث مراحل قسم 70 أسبوعا إلى ثلاث مراحل سبعة أسابيع زائد 62 أسبوعا زائد اسبوع. يبقى دول كام اسبوع اكتبوه على التكست كما سبعين اسبوع ممتاز اذا عندنا السبعين اسبوع قسمت لثلاث مراحل المرحلة الاولى سبعة اسابيع المرحلة التانية اثنين اسبوع المرحلة التالتة اسبوع واحد ممتاز مفروض نعرف انه هذه الاسابيع اسابيع نبوية يعني ايه اسابيع نبوية افتحوا معايا دانيال عشرة وحطونا لو سمحتوا من دانيال عشرة حطونا الاية رقم اثنين وثلاثة دانيال 10 الايتين في تلك الايام أنا دانيال كنت نائحا ثلاثه اسابيع ايام لم أكل طعاما شهيا ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر ولم ادهن حتى تمت ثلاثه اسابيع ايام فإذا هنا الوحي الإلهي فرق بين أسابيع الأيام وبين الأسابيع النبوية ولذلك لم يضع هنا كلمة أيام لأنها نبوءة عن أسابيع سنوات وليس أسابيع أيام لحد هنا مشين معايا يعني هنا النبوءة تتكلم عن أسابيع سنوات وليس أسابيع سنوات عفوا أيام تتكلم عن أسابيع السنوات وليس أسابيع أيام ممتاز نحط اللينك الثالث احنا حطينا اللينك الثالث حط اللينك الثالث يا أصد رماني لو سمحت وافتحه معايا حط اللينك الثالث طيب افتحوا معايا اللينك الثالث ببساطه كده عندنا فوق هشرحها واحده واحده سبعه اسابيع زائد 62 اسبوع زائد اسبوع دي 70 اسبوع السبع الاولى 7 في 7 سنوات لانه هي اسابيع سنوات ب 49 سنه المرحله الثانيه 62 اسبوع في سبع سنوات بربعمية أربعة وتلاتين سنة الأسبوع الأخير سبع سنوات واحد في سبعة بسبعة تاني واضحة مش كده واضحة قدامكم يعني بنعمة المسيحة ببيت أحطها بحيث أن تكون واضحة وبسيطة يبقى عندنا التلات مراحل السبعين أسبوع مسابيع سنوات المرحلة الأولى سبع سنوات سبعة سبعة بتسعة واربعين المرحلة الثانية 62 أسبوع سنوات 62 في سبعة بربعمية أربعة وتلاتين سنة الأسبوع الأخير سبعة اسبوع واحد في سبعة بسبعة طيب ما عندي صوت عندي صوت طيب قبل ما نحسب المدة لازم نعرف انه في فرق اربع سنوات في الحساب الميلادي ومرة لو تحبوا ممكن برضو بالرسم كده نوريكم في التقويم الميلادي من فين جاب تم اكتشاف انه في حداشر دقيقة كل سنة من الحسابات القديمة تراكمت عبر التاريخ وقونت 13 يوم وكيف صححوا الأيام في روما وبعدين تم أيضا اكتشاف أنه في أربع أيام ناقصة لأنا لا حشرحها يا محمد ماذا ما شرحتها قبل كده نشرحها بالرسم وبالتواريخ قويس يبقى فيس أربع سنوات قبل ما نبدأ الحساب بتاعنا عشان بنحسب بالسنة الميلادية لازم نشيل الأربع سنوات الخطأ في التاريخ بداية قبل أي شيء إذن الأمر بتجديد أوروشالين كان سنة ربعمية سبعة وخمسين قبل الميلاد ناقص أربع سنوات حنوصل لسنة ربعمية قبل الميلاد معايا خطوة خطوة معايا 457 ده حتى في التاريخ الأمر بخروج الأمر بتجديد أورشالين في ملك أرتحشست الملك سنة 457 قبل الميلاد طرحنا منها الأربع سنوات الخطأ في التاريخ وصلنا إلى سنة 453 قبل الميلاد هعتقد الكل دلوقتي معايا خلاص اكتبوا الرقم الجديد 453 قبل الميلة نصل الى الفترة الاولى اذا الفترة الاولى سبعة اسابيع بتسعة واربعين سنة زي ما شرحنا من شوية سبعة في سبعة هنترحها من 453 هنطرح التقعة وأربعين من ربعمية ثلاثة وخمسين هنصل الى سنة ربعمية وأربعة قبل الميلاد معايا ثاني احنا وصلنا لسنة ربعمية ثلاثة قبل الميلاد عندنا المرحلة الأولى سبعة أسابيع سبعة في سبعة التسعة واربعين. نطرح من التسعة واربعين نطرح من الربعمية ثلاثة وخمسين التسعة واربعين نصل إلى سنة ربعمية قبل الميلاد وبيتكلم عن الفترة دي إنه هي الفترة التي سيكون فيها أسواق في أورشالين وخليج بمعنى مفترق وهي بمعنى شوارع في أورشالين والمقصود بناء المدينة والمدينة أخذت هذا الفترة من التاريخ بالرجوع إلى سفر نحمية حتدرسوا وحتلاقوا الضيقات والمتاعب اللي واجهة اليهود في ذلك الوقت من الأمم اللي حولهم في بناء المدينة ولذلك أخذت هذا الوقت الفترة الثانية 62 اسبوع عايز الناس تكون صحي أنا جربت أخلص خلاص الفترة الثانية 62 أسبوع هنضربها السبعة بـ 434 هنطرحها من 404 هنلاقي نفسنا وصلنا سنة 30 بعد الميلاد 30 ميلادي ماضح يا عندنا 62 اسبوع في سبع بربعمية أربعة وثلاثين موجودين في سنة أربعمية وأربعة سنترح ربعمية وأربعة ناقص ربعمية أربعة وثلاثين سندخل فيما بعد الميلاد سنة تلاتين ميلادية لو سمحت أخروا ما نحط لنا الصورة رقم 4 رقم 4 لو سمحت شكرا عزيزي ربي باركك افتحوا معي الصورة رقم 4 في رقم 4 تنخيص بسيط بيورينا ازاي وصلنا لسنة 30 فوق الجملة الأولى 7 أسابيع و 62 أسبوع وزائد أسبوع 7 في 7 ب 49 453 ناقص 49 وصلنا لسنة 404 مرحلة ثانية 62 أسبوع في 7 ب 434 سنة بنترحها بنصل إلى سنة 30 ميلادية وهي السنة بداية خدمة الراب يسوع المسيح له كل المجد معاي يا اخوة المسيح له كل المجد بدأ خدمته حينما كان عمره في الجفد تلاتين سنة وده مسكول في لوقة 3 شوفوا النبوة هنا دقيقة ازاي شوف النبوة دقيقة بصورة رائعة جدا خلونا نشوف مع بعض الصورة رقم خمسة لو سمحت يا اخ روماني نشوف الصورة رقم خمسة مع بعض وهي تلخيص ايضا تلخيص وتوضيح اكتر شوفوها مع بعض كده سبعة سبيع 62 أسبوع سبعة في سبعة 49 62 في سبعة 434 1 في سبعة عملنا من البداية من 457 طرحنا الأربع سنوات الفرق في الاختلاف الخاطئة وصلنا لسنة 453 قبل الميلاد خذنا لـ ال 453 السطر الثاني طرحناها من 49 ونوات وصلنا إلى سنة ربعمية قبل الميلاد خذنا ربعمية وأربعة في السطر الثالث طرحناها من ربعمية وصلنا إلى سنة تلاتين بداية خدمة الرب يسوع واضح التلخيص ده أعتقد واضح يعني تلخيص وتكرار علشان المعلومة ترسخ وتكون ظهرة واضحة قدامنا الفترة الثالثة فترة الاسبوع والاسبوع ده الوحي الالهي بدقة عجيبة جدا وضع عبارات فعلا ينزهل لها المؤمن بيقول ولو حطينا كده بالنا من بداية الاسبوع الآية اللي احنا حقناه في البداية في الآية رقم 27 ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد وفي وسط الأسبوع يبطل الزبيحة والتقدمة المسيح خدم كام سنة خدم ثلاث سنين ونص يعني في وقت الاسبوع الاخير الاسبوع الاخير من السبع سنوات في نصه بعد ثلاث سنين ونص صلب المسيح بعد ثلاث سنوات ونص في وسط الاسبوع يبطلت زديحة زديحة العهد القديم التي كانت تشير الى شخص الرب يسوع اللي بيتكلم عن الصيتات هتتحط وراء بعضيها يا أخ كاني وماني بنعمة الرب يسوع بعد ما نخلص عشان تاخدوها كلها مع بعض وهتترفع على الصيت بتاع الغرفة بنعمة المسيح أوكي؟ في وسط الاسبوع يبطل الذبيحة المسيح قطع من أرض الأحياء كما قالت النبوء عنه في إشعياء إشعياء 53 جعل نفسه ذبيحة إثم يقطع المسيح كذبيح يعني يرفع على الصليب يعلق يموت من أجل الجميع وهكذا يكون هو الرمز الحقيقي لكل زبائح العهد القديم ويقول وليس له يعني مش عشان خطيه وارتكبه مش عشان زنبه وارتكبه ليس له ولكنه حامل خطيه في الآخرين عندنا ثلاث سنوات ونصف وأسس المسيح سر الإفخارستية حينما جمع التلاميذ في الخميس الأخير وكسر الخبز وقال لهم هذا هو جسدي وهذا هو دمي وسبت عهد معك سرين هذا العهد الجديد <تصفيق> بدمه أسس العهد وسبت هذا العهد <تصفيق> حطونا الآية رقم 6 يا أخ روماني لو سمحت الصورة رقم 6 عفوا اللينك رقم 6 افتحوا معايا اللينك رقم 6 نفس الجملة اللي فوق 7 أسابيع و 62 خلصناهم نأتي في الأسبوع الاخير الأسبوع الاخير. الباقي يسبت عهدا مع كثيرين في اسبوع واحد وفي وسط الاسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة طيب نصف الاسبوع الباقي نصف الاسبوع الباقي باقي ثلاث سنوات ونصف حاضر حبيبي كانوا ماني بعد شوية نشرب في وقت الاسبوع يبطل التقدمة طيب والاسبوع الثاني الباقي ثلاث سنوات ونصف الباقي ثلاث سنوات ونصف البعض يرى انها الى بداية عصر الاستشهاد حيث استشهد استفانوس وهنا تكون الثلاث سنوات ونصف التالية بعد القيامة ومنها من يرى أن الثلاث سنوات ونصف ترمز إلى حقبة جديدة فيها ينتهي الثلاث سنوات ونصف لتبدأ فترة نبوية جديدة تنتهي بمجيء المسيح له كل المجد ولكن ما يهمنا الوصول إلى في وسط الأسبوع يبطل التقدم والزبيحة ثاني أخسامي البعض يرأي من ثلاث سنوات ونصف ثلاث سنوات ونصف زي ما هي سنوية يعني باقي اثنين واربعين شهر ثلاث سنين ونصف بالزبط وديه اللي بدأ بها عصر الاستشهاد باستشهاد استيفانوس رئيس الشمامسة في صفر عمال الرسل ومنهم من يرى أنها فترة مفتوحة جديدة تضم كل الأحداث إلى أن يأتي شخص المسيح له كل المجد ولا تقتصر فقط على خراب ورشدين في سنة سبعين ميلادية في الطيطس الروماني وإنما تمتد إلى مجيء المسيح الثاني له كل المجد فإن بهذا أو بذلك نرى أن الرؤية رائعة جدا وهذه النبوءة تحققت بمجيء السيد المسيح له كل المجد حابب أصلي قبل ما أختم وأدي المايك أشكرك أيها سيد الرب من أجل كلمتك الحية من أجل كلمتك المحية من أجل كلمتك التي ترعانا وأنت ساهر عليها لتجريها, لتجريها كما وعدتنا وأنك قلت إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد من كلامك حتى يكون الكل نشكرك من أجل هذه الأوقات التي تقدسها يا سيدي حينما تفتح عيوننا على كلامك حينما تفتح عيوننا على الخلود الأبدي في معيتك وفي حضرتك نحن نشكرك نباركك نعظمك لأنك أعطيتنا كلامك الحي اصل يا رب من أجل كل أخ موجود معنا من أجل كل أخت موجودة معنا أن تكون هذه الكلمات سبب برك في حياتهم وأن تغير يا ربي كلماتك حياتنا جميعا لأننا نحتاج أن نرفع عيوننا إلى العلاء وننتظر مجيئك, مجيئك يا سيد لننال معك المكافأة حيث ننتظر سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر الأبدي أرفع هذه الصلاة يا سيدي بصلوات كل أحباء في الغرفة بصلوات يا سيد كل الركب المنحنية حول العالم من أجل خدمتك المباركة بصلوات وتسبيحات عالم السماء المبارك ومن أجل دماك الغالية يا سيد التي أريقت على عود الصليب سيد يسوع المسيح ومن أجل اسمك العظيم الحلو اسم يسوع أحلى اسم قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص في هذا الاسم العظيم نضع كل سؤالاتنا وكل طلباتنا واسقين يا سيد أنك استجبتها لأنك إله بار وأمين لك الملك لك القوة لك البركة إلى الأبد أمين اجعلنا يا سيد مستحقين أن نصلي كما علمتنا أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض قبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمزنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين ربي بارك حياتكم أحباء المباركين أشكر محبتكم واتضاعكم إنكم احتملتوني كل هذا الوقت أشكر أحباء الأدمنس المباركين اللي أدوني فرصة في وسطهم وهم رائعين جدا ويستطيعوا أن يقدموا أفضل من ذلك بكثير ولكن التضاع سمح لي بأن أقدم هذه الخدمة أشكر الأحباء البتعب في التسجيل أخونا روماني أخونا سريان كريستيان أخونا فشيشة وأخونا بطرس السرياني وأخونا أظامينا وبشكر أحبائنا خدام التكست المباركين اللي بيفزلوا مجهود رائع للحفاظ على خدوء الغرفة وسلامتها ولا أنسى أن أذكر دائما أستاذنا المبارك الذي بدأ هذه الخدمة منذ سنوات طويلة is only way مرفوع دائما في صلواتنا رب يبارك حياتك ويسمرك ويستخدمك ولا أنسى أن أشكركم أنتم أحباء المباركين اليوزرز وإنتوا دائما بتستضيفونها في بيوتكم الرب يبارككم بشكركم النهاردة من أجل الشاي والأهوة استضافتكم كانت رائعة جدا والنسكافير اللي انتؤدمتوه لكل الأحباب أشكركم ولا أنسى أن أشكر سيدي وإلهي ومخلصي أولا وأخيرا له كل المجد لإنجاز هذا هذه الفترة المباركة بحضوره وحلوله في وسطنا له كل المجد له كل البركة له كل السلطان إلى الأبد وإلى أبد الآبدين كلها آمين ثم آمين ثم آمين